حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي بارك تختل في كبري لا هن بلا فكري والموت اتيكا دنياك غرتك والله انستك فاهدر معاصيك فالذنب لا ينسى والبر لا يبلى والله يدعوك يا ناصحي خليني فالنصح صدعني أرجوك أرجوك حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي باركة يومي أمضي في اللهو واللعب وعشق الكسلاء والليل أمضي في الشنوى والطرب لا بتجيبه لا يا سعد تدوم يا صاحبي إنني ادرى بحالي والله يجزيك حتى ما يسعد سلوك والبعد عن هدي بارك لا ترهيك الدار ستثنى الأعمار مولاي وفار للذنب ستار اكتب منها والكبر واتبع هدى الذكر قد اصحو من سكري في اخر العمر روحك تصفو نفسي تهفو ذلك كتفو ربك يعفو عمرك يمضي تتكاركه دعني افرح امرح الهموم احاله حالي بصبوته هنيئا للذات قضيها احذرها وان قضيه يلجي فتاه هديه قد فتى يا سعيا وانا انقضيا قد غلني ذنبي اهله لي مثليه نعم واقبل سعيه دعني فما تدري بي فلم يحن اعوانيا الم ترى سعد ما قد حدث فيك من الرزايا وضاع العمر في ظلم الكباير والخطايا بل يا ليتني لبيت صرخات الهدايا على الظهر في الغوايا مهن يا سعد إن الله قد مسطت يداه وباب لمن زلت إلى قد أتهيت إلى رحابك مستجيرا تقبل توبتي واغفر لي ما ذنب tuje o فرحتي ła warąła się poeti je بوركت من min هل لينات قلبا قسا إخوتي وفق من وفواتي حمدا يا ربنا فاغفر لنا ذنبنا فاغفر لنا ذنبنا وثبتا قلبنا وثبتا قلبنا حمدا يا ربنا فاغفر نبنا وثبت القلبنا، مشرقي يا سعد، يا الغي ينساك فزت بدنياك سعد واخرك بشرك بشرك شكري لك اني هديت بك ارقى بمسعك